ثنيت الوعد وجب الشكر علينا مدار لله دا أيها المبعوث فينا كتب الأمر المطاع كتشر وضل المدينة مرحبا يا خير دا على البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما